ليس البر أن تولوا وجواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر, من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 122-وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 124-أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 125-يا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا 124-أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 125-الحر بالحر والعبد للعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع للمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه